الامرون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يُسْتَوْفِرُونَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا فلما تبين له أنه عدو لله تذرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما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 saya <susurra> takkan